فرددناه إلى أمه كي الله يحق وقل ادا الله لا يعلمون ولما لا وَلا اتَّيْنَا ضَلَّ قَمَاعِ وَكَذَلِكَ نجزي begged وَكَذٰلِكَ كَانَ جَنَّاتُ الْمُحْسِنِينَ وَلِتَغْلَمَ مَا أن أَنَّى وَعْدَ اللهِ وَهُمَا هُوَ الْبَعْدُ وَكَذَلِكَ نجزي ودخل المدينا ودخل المدينا ودخل المدينه ودخل المدينه, ودخل المدينة, ودخل المدينة وَقَدْ قَالَتْ لَهُ مِنْ دِينِ نَتَعَالِقِ رَضٍّ دَتٍّ مِنَ اللَّيْلِ رَجُلَيْنِ يَقُتَّلَانِ هَذَا مِنْ شيعته هَذَا <سوا> من شیعه و هذا من عدوي فاستقاطه الذين عَلَى على الذين من عدوي فَوَكَزَهُ طُوسَ فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌ مُضِلٌ ممن ضن في الفوافر قال رب ان فورقي <تصفيق> ربي إني ظلمت نفسي فأوفري لي. رب إني ظلمت لأسي فاغفر لي فاغفر